ص ر ا ط َ ا ل ذ ي ن َ أَنعمتَ ع َ ل َ ي ه ِ م غ و َ ي ر ِ ل ْ ن َ ه ُ ب ع َ ل َ ي ه ِ م و َ ل َ ا ل ض ا ل ْ ن والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسبحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها ا ل ر ا ِ ف ة قلوبه يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إننا مردودون في الحفرة ا أذا كنا ع ظ ا م ا نخرة ط ا ل و ا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذاهم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه ب ا ل و ا د المقدس طوى إذ هب إلى فرعون إنه طا فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى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 أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما ومرها والجبال أرساها متاع ا ً لكم ولأنعامكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى و ب ر ز ت ا ل ج ح ي م لمن يرى فأما من طغى و آ ث ر ا ل ح ي ا ى الدنيا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 إلى ربك َّ م ْ ت َ ه ا َ ا إنما أنت مذر ما من ي خ ش َ ا ه ا كأنهم َُ يوم َ يرونها لم يلبثوا َْ إلا عشية ً أو ضحاها. ُ الله أكبر. الله أكبر